بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه النادة الحمد لله وكفى. وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد انتهينا في تفسير سورة الفرقاني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 وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن وأنا اسجد لما تأمرنا وزادهم النفر والشيخ أحمد شاكر رحمه الله في مختصره من كلام الحافظ ابن كثير حول هذه الآية يخبر تعالى عن جهل المشركين في عبادتهم غير الله من الاصنام التي لا تملك لهم ضر ولا نفع بلا دليل قادهم إلى ذلك ولا حجة أدتهم إليه بل بمجرد الآراء والتشهي والأهواء فهم يوالونهم ويقاتلون في سبيلهم ويعادون الله ورسوله والمؤمنين فيهم ولهذا قال وكان الكافر على ربه ظهيرا كان الكافر وليا لهذه الآلهة الباطلة في ضد أولياء الله تبارك وتعالى وأولياء ربه أي عونا في سبيل الشيطان مع حزب الشيطان ولكن حزب الله هم الغالب <تصفيق> وقال مجاهد وكان الكافر على ربه ظهيره يظاهر الشيطان على معصية الله ويعينه وقال سعيد بن جبير كان الكافر على ربه ظهيره يقول عونا للشيطان على ربه بالعداوة والشرك وقال زيد بن أسلم وكان الكافر على ربه ظهيره أي مواليا، ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك إلا مبشرا ونذيرا أي بشرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين مبشرا بالجنة لمن أطاع الله ونذيرا هذا عذاب شديد لمن خالف أمر الله ثم أمره أن يقول قل ما أسألكم عليه من أجل أي على هذا البلاك وهذا الإنظار من أجرة أطلبها من أموالكم وإنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله إلا من شاء ان يتخذ إلى ربه سبيلا ثم قال وتوكل على الحي الذي لا يموت أي في أمورك كلها كن متوكلا على الله الحي الذي لا يموت ابدا فهو الدائم الباقي السرمدي الأبدي الحي القيوم رب كل شيء ومليكه فاجعله ذخرك وملجاك ثم قال وسبح بحمده أي اقرن بين حمده وتسبيح ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وقوله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام هذا وصف آخر للحي القيوم قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمد إلى آخر الكلام ثم قال الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش أي يدبر أمر الخلائق ويقضي الحق وهو خير الفاصلين يقول ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا أي استعلم عنه من هو خبير به عالم به فاتبعه واقتدي به وقد علم أنه لا أحد أعلم بالله من عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم فإنما يعني هذا إرشاد إلى أن من أراد أن يعرف صفات الله عز وجل فيسأل الخبير به فإما أن يكون الخبير المقصود هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم فهو أعلم الخلق بالله وإما كما قال بعض السلف فاسأل به خبير أي هذا القرآن أي اقرأ القرآن واستخرج ما فيه من صفات الله تبارك وتعالى فهو الذي فيه ما يتعلق بأسمائه وصفاته ثم قال تعالى منكرا على المشركين الذين يسجدون لغير الله من الأصنام والأنداء قال إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قال وما الرحمن اي لا نعرف الرحمن وكانوا ممكرون أن يسمى الله باسمه الرحمن كما عنكروا ذلك يوم الحذيبين حين, حين قال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب اكتب باسم الله الرحمن الرحيم فقالوا لا نعرف الرحمن ولا الرحيم ولكن اكتب باسمك اللهم ولهذا أنزل الله قل ادعو الله او ادعو الرحمن أيما تدعو فله الاسماء الحسنى وهاهنا قال واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن اي لا نعرفه ولا نقر به ان لما تأمرنا اي لمجرد قولك وزادهم نفورا فاما المؤمنون فانهم يعبدون الله الذي هو الرحمن الذي هو الرحيم ويفردونه بالالهيه ويسجدون له ولهذا اتفق العلماء على ان هذا موطن سجد في القرآن مخالفة للمشركين الذين امتنعوا عن السجود هنا هذه الـ الـ الـ الآيات هي كالختام لما مضى قبل أن تنتقل الصورة إلى مقصد آخر من مقاصدي وأنت ترى هنا ما سبق أن أشرنا إليه من حسن التفنن في عرض الفكرة موجزة مرة ومسهبة مرة تقريرية مرة واستفهامية مرة وهكذا وها هنا إجمال لما مضى لما مضى كله من شأن أن أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ربه بعثه ربه بالقرآن ليدعو الناس لعبادة الله ويبين لهم اسماءه وصفاته وأنهم أعرضوا عن ذلك فعبدوا من دون الله طبق إن احنا وقفنا عند هذا التعبير من دون الله وكيف ما فيه من ذنب لهذه العبادة ولهذه الاله. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا أي كما ذكرنا معينا للشيطان على المعصية وعلى الشرك ثم قال وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا كهذا كان بدأت الصوره قل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولكن لم تخل من ذكر أمر البشارة كانت النظارة هي الأكثر ظهورا وبروزا لأن المقام مقام مناقشه والمشركين المعاندين الرافدين للحجج ومع ذلك الأمر ها هنا اقترب من نهاية الصوره والصورة من أغراضها مواست النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سينصره وكفى بربك هاديا ونصيرا وعلى أن يتوكل على الله فلذلك ختمت الصورة بصفات عباد الرحمن الذين قض الله أنهم سيخرجون من نتاج دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن من هذه الحيثية ناسب ذكر البشارة هنا لان كأن هنا يعني كما ذكرنا من سمات البلاغة القرآنية حسن الانتقال فتجد حتى الفقرات التي تكون موضوعاتها مختلفة. تجد هناك فقرة انتقالية بين هذه وبين تلك فهذه الآيات و... و... وما بعدها من قول تبارك الذي جعل في السماء بروجة هذه هي بمثابة الانتقال الهادئ الثالث ما بين مناقشة المعاندين والنظاره إلى ذكر المؤمنين والبشر فها هنا ذكر قال وما أرسلناك إلا مبشرا ونذير فكأن هذه الفقرة تختم ما مضى من مناقشة ونذارة وتلخص ما مضى فيها وتمهد لفقرة أخرى كما ذكرنا فيها البشارة للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة ككل بإخراج الناس الذين صفاتهم تكفي لحبهم كما يأتي ذكرها ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال قل وكما ذكرنا القرآن من اوله إلى اخره خطاب من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فاذا قال له قل فهذا كأنه ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الناس قل ما أسألكم عليه من أجل فكأنه قال بالفعل وكثير من الأحمد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت المناسبة فيقول لهم ما أمر بقوله، يقول ما أسألكم عليه من أجل أطرق هذه في القرآن أن الله تبارك تعالى هو الذي أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجيب بهذه الإجابة القل ما أسألكم عليه من أجل إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيل هنا الاستثناء أحيانا يكون استثناء حقيقي وأحيانا يكون استثناء منقطع وأحيانا يكون بين بين وهذا الاستثناء الذي لا هو حقيقي ولا هو منقطع من أجمل انواع الاستثناء الاستثناء الحقيقي تقول مثلا غاب التلاميذ الا محمد هو تلميذ من التلاميذ هم غابوا هو حضر فيبقى المستثنى من جنس المستثنى منه ففعلا يكون المقصود انك بتستثني الاستثناء المنقطع ان يكون المستثنى لا علاقه له من المستثنى منه وهذا له فوائد بلاغيه كثيرة احيانا يكون غرضها التهكم أو الاستهزاء أو غير ذلك كمثلا تقول مثلا من أمثلة الناس الدارجة يعني فلم يجدوا مثلا في الورد عيب إلا جمال لونه جمال اللون ده مش عيب فهنا تريد أن تبرز يعني فضاعة قولهم هناك باب آخر وهو أن يكون المستثنى قريب من المستثنى منه ويكون المقصود إذارة للتباس بمعنى إن لماذا يدعو الرسل وباتبع اتباعهم لماذا يدعو قوم معرضين معاندين وهؤلاء القوم لا, لا شأن لكم بنا اتركونا وشأننا لا نريد منكم دعوة وأنتم تنذروننا قد انذرتمونا كفاكم نظارة لا تكرر علينا النظار فالموقف دام محتاج توضيح بمعنى هل هذا الذي ينذر ينتظر أجر ما فيصر حتى يحصل عليه فإن لم يكن فما الذي يجعله يتحمل شيء الذي تؤدى إليه هذا الأمر زاهد فيه ف. تأتي الآيات لتبين قل ما أسألكم عليه من أجر فإذا لن تتكلفوا أجر ولا إن هذا الأمر لأن الداعي يريد منكم شيء ولكن هناك أجر من جنس آخر نعم هذا الإصرار على الدعوة وهذا التحمل لتبعاتها والثبات عليها رغم إعراضكم إعراض من هم حل للدعوة لأنه الرسول ومن بعده كل داع ينتظر من الله أجر على كل مهتد فهو يقول أنا لا أسألكم أنتم أجرا ولكن الدعوة هي محل الذي أطلب منه الأجر من غيركم قال إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيل فصار هذا التعبير الموجز جمع بين قضيتين القضية الأولى أن الداعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم وينبغي أن يقتضي به كل داع لا يطلب من المدعوين اجرا ولا يريد منهم لا مال ولا جاه ولا شيء من ذلك ولكنه مع ذلك مصر على دعوتهم وإن أعرضوا وتفسير ذلك الإشكال أنه ينتظر اجرا آخر من الله تبارك وتعالى في أن يهدي الله به احدا فيتخذ إلى ربه سبيلا فيتخذ إلى ربه طريقه فيعرف طريق ربه فيكون هذا هو الأجر الذي ينتظره الداء. كان هذا من ألطف صور التعبير عن قضيتين كبار بعبارة وجيزة وكما ذكرنا هذا الاستثناء وسط ما بين الاستثناء الذي هو على بابه وبين الاستثناء المنقطع والقرآن يستعمله كثيرا في مواطن كهذه هذا أحدها. ثم قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، كأن البشر أحياء ولكن يموتون، إذا حياتهم ناقصة، إذا لا يتوكل عليه، وسبح بحمده. هذه من التعبيرات القرآنية التي من كثرة استعمال القرآن لها. ظن الناس أنها هكذا في اللغة وفي الواقع باب التسبيح غير باب الحمد ولكن سبح بحمد هذا تعبير موجز كان أصله اجمع بين التسبيح والحمد كان أصل هذا التعبير لان التسبيح تنزيه تنزيه لله عن النقص والحمد ثناء فكأن كما دائما يأتي في القرآن الجمع بين هذا وذاك لا إله إلا الله تنفي كل الآلهة الباطلة وتثبت الإلهية لله عندما تأتي تندح الله تبارك وتعالى ت تنزهه عن النقائص والعيوب وتثبت له صفات الكمال فإذا هذا دائما ما يكون أتم وأكمل فسبح بحمد هذا تعبير قرآني بليغ من كثرة اعتاد المسلمون عليه ظنه السامع أن هكذا في اللغة أن كلمة سبح تاتي معها سبح بحمد لا ده هي سبح لها باب والحمد باب وهذا التعبير يعني الجمع بين الاثنين معا وسبح بحمده أي اجمع بين التسبيح والحمد وكفى به بذنوب عباده خبيرا من مظاهر البلاغه العظيمه في هذه الايه انها عامه من كل الابواب ذنوب جمع عباده جمع خبيرا مع انه لفظ مفرد الا انه معناه واسع يفيد معنى الاطلاع التام فكان هنا الثلاث كلمات دول لما يجوا جنب بعض يفيدك غاية العموم وغاية الشمول وأنه لا يعزب عن الله تبارك وتعالى من ذلك شيء ابدا ويلاحظ هنا ان الفقرة كلها بتأتي تتكلم عن الرب وهذا وكان الكافر على ربه ظهيرا إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا لماذا لان الايه فيها ذكر امتنان ونعم وذي اليق بها وصف الربوبيه والله تبارك وتعالى اسمه الله واسمه الرب والرحمن والرحيم وكل اسم وكل صفه لها متعلقاتها. فالتركيز هنا على الربوبيه للتذكير بالنعم ولبيان مدى فظاعه فعل المعاندين الجاحدين الذين قابلوا نعم الربوبيه بالجحود وعدم الإيمان بالله تبارك وتعالى، ولذا كان من الاطناب في ذلك أن يعود فيذكر ما كان من الخلق الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ثم استوى على العرش الرحمن، فسأل به خبيب. أيضا وصف الله تبارك وتعالى وتسميته باسمه الرحمن. هو هو مما لم يعرف إلا من جهة القرآن وكفى بذلك باب من, من أبواب بيان أن القرآن من عند الله وسبق أشرنا إلى هذا المعنى أنه لا تجد ثناء على الله تبارك وتعالى أفضل ولا أتم ولا أحسن مما في القرآن ولو ادعى المدعون أن القرآن كذب والعاذ بالله وأن النبي صلى الله عليه وسلم كذبه على رب. نقول لو يعقل أن يكون الثناء على الله يثني الكاذب كما تدعون على الله ثناء لا تدركون أنتم نصفه ولا ربعه ولا عشرة ولا عشرة معشاره وهذا أمر من تأمل في كتب أهل الكتاب مثلا المحرفة المبدلة لينظر في صفات الله عندهم دعك من صفات النقص من وصف لا ترك على بالتعب والإعياء أن الله خلق السماوات الأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع وهذا موجود في التوراة التي يؤمن بها اليهود والنصارى إلى يومنا هذا والى غير ذلك دعك من كل هذه صفات النقص التي وصف الله بها أين صفات الكمل إذا كان هناك من يريد أن يعرف رب لو أننا تغضينا عن صفات النقص التي وصف الله بها ولكن إذا لما عندما يأتون فيثنون على الله في كلامهم هل هذا هو ثناء الله على نفسه هل هذه الكتب من عند الله فيكون غاية ما يستطيعه الله عز وجل من الثناء على نفسه أن يكون الها لبني إسرائيل أو أن ي... فلا يكون هناك نوع من أن يعرف نفسه للخلق ولا بأسمائه ولا صفاته ولا بسعه رحمتي ولا بسعه فضلي ولا بسعه ملكي والى غير ذلك فكان مما يدل على أن القرآن من عند الله ما فيه من أنواع الحمد والثناء على الله تبارك وتعالى ومنه اسم الرحمن فهو من أبلغ الاسماء الدلة على صفة الرحمة ولكن عاند الكفار في أن يطلقوا هذا الاسم على الله تبارك وتعالى لأنهم معاندون بطبعهم فكان من عنادهم أن رفضوا ذلك الاسم مدعين أنهم لن يطلقوه على الله تبارك وتعالى نتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى به وكانوا مصرين على هذا فتجد أن الصورة يعني أدرجت اسم الرحمن في أكثر من مناسبة لكي ثم ختمت الكلام بصفات عباد الرحمن وكأن هناك في ضوء كبير على أن هذا الاسم في حد ذاته ما دام أن اتيان القرآن به ووصف القرآن لله تبارك تعالى به دليل أنه من عند الله تبارك تعالى وهذا الاسم مثال لصفات الله تبارك تعالى الحسنى التي أتى بها القرآن لم يكن يعرفها العرب ولا يعرفها إلى الآن أهل الكتاب أو ما زالوا يعاندون أن يطلقوها على الله تبارك وتعالى كما ذكرنا حصل من هذه الآيات إجمال للأفكار السابقة في الآيات السابقة وتمهيد للانتقال من النذارة إلى النذارة والبشاره وتمهيد لذكر يعني عباد الرحمن بيد ان الآيتين اللتين بعد ذلك كانت أكثر اقتراباً من الفكرة ومن الفقرة التالية كأن التمهيد تم على مرحلتين هذه المرحلة الأولى في المجموعة التي تكلمنا عليها اليوم كانت أكثر قربا إلى أفكار الفقرات السابقة وأكثر تلخيص هذه الأفكار مع إعطاء قدر من الاتصال اليسير مع الفكرة التي تليها بينما كان الاتصال أعلى في الايتين التي بعد ذلك ثم كانت الفقرة الختامية في صفات عباد الرحمن تكلم الشرطة رأيك تعالى في المرة القديمة عن هاتين الآياتين هذا اللهم الله بهما للكلام عن الفقرة الختامية في الصورة التي هي ذروة سنامها وما يعني فيها من تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج هؤلاء العباد الذين بالغ ربهم في متحهم حتى أحبهم كل من سمع تلك الأوصاف وأحب أن يكون واحدا منهم نسال الله تعالى أن يجعلنا منهم كل هذا استغفر الله